والله جعل لكم من بيوتكم تكنا وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعمكم ويوم إقامتكم وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا تَسْتَخِفُّونَنَا يَوْمَ ظَنِّكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن مَّا خَلَقَ بِالْأَرْضِ وَجَعَلَ لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل سقيكم الحر وسرابيل سقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإن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 وركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ مستلم وضل عنهم ما كانوا